أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب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 اضْرَبُوا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ خَيْرٍ لِلَّهِ وَإِنْ حَجَّكُمْ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ خير فإن الله به عليم